يكون ذكر المغرب من أي الابواب عند الاصونيين محمد نعم احسنت تنباب ذكر بعض الأفراد أفراد العام بحكم العام فلا يفيد تخصيصا كما هو المعلوم القاعدة أن موافق العام لا يخصص به وهذا وافق العام في الحكم فلا يخصص به يبقى الحكم عاما في جميع الصلوات ومن هذه الصلوات التي ذكرت على وجه الخصوص بهذا الحكم المغرب فذكرها على وجه الخصوص لا يفيد تخصيصا لأنها إنما ذكرت بنفس حكم العام وليس بحكم آخر يخالف حكم العام بل بحكم العام ذكرت فلا يفيد تخصيصا وهذه قاعدة عندهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا وهكذا ذكر بعض افراد المطلق بحكم المطلق لا يفيد تقييدا عندك يا عادل هذا الحكم يختص عند تقديم الطعام او اذا جهز فيجوز له أن ينتظر حتى يجهزوا له يعني يأتوا به إليه ويأخذ حاجته ويذهب ويصلي أم أنه خاص عند التقديم وجود الطعام بين يديه نعم إن شاء الله خاص أحسن له لقوله اذا قدم العشاء إذا قرب العشاء قدم قرب فما جاء من الروايات فيحمل على هذا وأما إذا نضج الطعام ولم يقدم بعد فيذهب ويصلي ثم يرجع ثم يرجع أو إذا صاروا يأخذوه من الإناء إلى الأواني الأخرى الصغيرة لتقديمه فهذا لم يقرب بين يديه بعد فيذهب يصل ويرجع إليه حتى يجهزوه ثم يأخذ ما شاء منه فليك استواءه ولا غرفه من الأوعية في الأوعية ولا غرفه من الأوعية وإنما شرط الله علم التقريب او تنعم تقريبه ووضعه وتقديمه اذا قدم اذا قرب هذا على المقصود والله اعلم طيب نواصل ما يتعلق به الحديث المتقدم حديث انس رضي الله تعالى عنه متفق عليه اذا قدم العشاء العشاء بالفتح بعض الإخوة يغروها بالكسر العشاء عشاء الوقت والعشاء الوجبة التي تؤكل آخر النهار واما العشاء الوقت هذا والصلاة المعلومة التي تصلى فيها تصل في هذا الوقت صلاة العشاء والعشاء طعام ومن النساء قولوا فبداوا بالعشاء حكم البداء بالطعام قبل العشاء أو حكم البداء بالطعام قبل الصلاه حكم البداءه بالطعام قبل الصلاة ذهب جمهور العلماء الى استحباب البداء بالطعام قبل الصلاه وانه لا يجب ثم اختلفوا بعد ان اتفقوا على استحباب هؤلاء الجمهور ان هذا الحكم في قولي فابدأوا بالعشاء ليس بواجب اننا نبدأ الطعام ذهب جمهور العلماء الى استحباب البداء بالطعام قبل الصلاة وانه لا يجب ثم اختلفوا فمنهم من قيد الاستحباب بما اذا كان محتاجا الى الاكل منهم من قيد الاستحباب بما اذا كان محتاجا الى الاكل فيستحب له ان يبدأ بالعشاء هنا قيدوا بهذا القيد اذا كان محتاجا للاكل و اما اذا لم يكن محتاجرا فيذهب يصلي وهو المشهور عند الشافعيه ان الاستحباب منوط بهذا بقيد حاجه الانسان الى الطعام فانه استحبل في هذه الحاله تقديم الطعام على الصلاه و منهم من قيد الاستحباب بما اذا خشي فساد الطعام يكون الطعام مما يفسد اذا تاخر عنه الشخص اذا تاخر عنه الشخص يفسد عليه فمنهم من قيد الاستحباب بما اذا خشي فساد الطعام او خشي فساده اذا خشي فساد الطعام خشية ومنهم من قيد الاستحباب بما اذا خشي فساد الطعام ومنهم من قيد الاستحباب بما اذا كان الطعام خفيفا يمكن ياكل السريع يسعى السريع ويمشي اما الطعام ربما يحتاج جلسه اكثر فهذا يذهب يصلي عندهم من هؤلاء من قيد الاستحباب بما إذا كان الطعام خفيفا وإلا قدم الصلاة وإلا قدم الصلاة نقله ابن المنذر عن مالك ومنهم لم يقيده بل أطلق استحباب تقليم الطعام على الصلاة وهذا هو الراجح والله أعلم وهو قول بن عمر وابي الدرداء وابن عباس وابن عباس وقول الثوري احمد واسحاق ويؤيده عموم الادله ويؤيده عموم الادله وإطلاقها وهو ترجيح الشوكاني رحمه الله انه لا يقيد فإذا قدم الطعام المسعود صليم يقول فابداوا به قبل ان تصلوا المغرب اذا قرب الطعام وهكذا الأدلة اخرى اذا حضر العشاء فهذا يدل على الاستحباب ليس منوطا بالحاجة إلى الطعام أو بكون الطعام خفيفا أو بما إذا خشية فساد الطعام هذا ما دل ما عليه الدليل والحديث عام إذا قرب إذا قدم إذا حضر العشاء فإن شاء يجلس جلس وإن كانت ليست حاجة وإن شاء يقوم, يقوم قام يعني ما هناك حاجة شديدة جدا للطعام ممكن نستغني عنه لكن نساء يقول إذا قرب ربما يشتغل به شخص في صلاته وقد راه بعينه ربما يشتغل به ما يدري متى تنتهي الصلاة ولم يكن لك الجوع الشديد به الحاصل الحديث منوط بتقريب الطعام بين يديه وتقديم الطعام بين يديه إذا قدم يمرقص له أن يتناول ما يريد منه ويذهب يصلي وهذا قول من سمعته من الصحابة بن عمر وابن درداء وابن عباس وهو قول الثوري وأحمد وإسحاب ويؤيد عموم الأدلة وإطلاقها وهو ترجيح شوكاني رحمه الله وذهب الظاهرية إلى وجوب البداء بالطعام وذهب الظاهرين الى وجوب البداء بالطعام قبل الصلاه لحديث الباب ونقله العراق وراه العراقي عن الثوري فقال يجب تقديم الطعام وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت هل سكأت المسألة كنا بس ذكرانا والصحيح هو ما سمعته منه أو الجمهور قاله استحب والصحيح هو قول الجمهور والصارف لحديث الباب حديث ابن عمر أو حديث عمر بن أمية الضمري في الصحيحين والصارف لحديث الباب حديث عمر بن أمية الضمري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شات فقام وطرح السكين وصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاه فقام وطرح السكين وصلى. هذا يدل على أن الأخذ من الطعام ليس بواجب ليس بواجب وإنما هو رخصة ومستحب أنه يأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم إذا قرب فمستحب للشخص أنه يتناول منه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فبدأوا هذا عمل. لكن قد جاء ما يصرفه عن الوجوب وهو أن يصلي صلم قدم له كتف شاء وهو يحتز منه يريد يأكل منه، فدعي إلى الصلاة طرح السكين وقام يصلي، وقام يصلي عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على الأمر الاستحباب وليس للوجوب هذا صارف واضح للأمر فابدأوا هذا هو الصواب في هذه المسألة نقل الوجوب ايضا الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق هؤلاء نقل عنهم الوجوب الترمذي معنى وقتل الدم معنى عن والثوري أيضا نقل عنهم ما فهؤلاء الترمذي نقل عنهم وجوب طيب هل يأكل مقدار ما يصد به جوعته أو له أن يأكل حتى يشبع عرفنا أن الأكل والأخذ من الطعام الذي قد قرب وقدم وحضر إنما هو مستحب على صح الأقوال خلاف الظاهرية فإنهم أوجبوا الأخذ منه لقول عليه الصلاة والسلام فبدأوا وقالوا من بدأ بالصلاة قبل الطعام فقد خالف هذا الأمر وصلاته باطلة وصلاته باطلة وهذا غير صحيح فإن النبي صلى مقام وترك الطعام وصلى وصلى وقد قدمه يحتز من كتف الشاء هذا قول غير صحيح قول الظاهريه فعلى القول بالاستحباب كما تقدم هل يأكل مقدار ما يصد به جوعته أو له أن يأكل حتى يشبع ذهب بعض العلماء إلى أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه أنه يأكل مقدار ما يصده رمقه والصحيح أنه أن له أن يشبع والصحيح أن له أن يأكل حتى يشبع ويدل لذلك رواية لا تعجلوا عن عشائكم لا تعجلوا ولا تعجلوا عن عشائكم وفي رواية ولا يعجل حتى يفرغ منه ولا يعجل حتى يفرغ منه قال النووي رحمه الله في هذا دليل على أنه يأكل حاجة من الأكل بكماله قال النووي في هذا دليل على أنه يأكل حاجة من الأكل بكماله هذا هو الصواب وأما ما تأوله أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس الصحيح وأما ما تأوله أصحابنا على أنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في إبطاله وهذا الحديث صريح في إبطاله انتهى من شرح النووي وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام هذا ما يؤيد ما تقدم وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام فالحاصل يأكل ما شاء من هذا الطعام ولو يأكل بهمانه يأكل حاجته من الأكل بكاملها وليس بقيد أنه يأكل ما يسد به رمقه جوعته ويقوم يجب عليه ان يقوم لا فلا يعجل لا تعجلوا عن عشائكم لا يعجل حتى يفرغ منه لا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا ياتيها حتى يفرغاه وإنه لا يسمع قراءة الإمام فعلى هذا إذا قدم الطعام وأراد أن يأكل يأكل حاجة منه وننصح أنه يأخذ الحاجة ويمشي يصلي يذهب الى أخذ حاجته يمشي ويصلي فإن النساء صلى الله عليه وسلم السكين وقام يصلي ما كانت له حاجة شديدة فيه فقام يصلي عليه الصلاة والسلام وإن جلس ما فيه مانع لا يقال حرام عليه لا يقال حرام عليه وهذا ربما انحرج به كثيرا في رمضان في رمضان فإن شخص ربما يقدم له شيء من الطعام يحتاجه ونفسه تتوق ولاسيما بعض صيامه فلا يكرر هذا كثيرا تفوته الجماعة كلها ربما شهر كامل يأخذ بالحديث هذا يأخذ بهذا الحديث ويجلس يفطر ويقول والله جماعة قد علمونا هذا الخبر رسول الله يصلي جماعه يصلي بالناس يقوم واصحابه يصلون معه يقوم يصلون المغرب معه تناول شيء يسيرا ويجرد الإمام وان احتاجت نفس نفسه اختاقة الطعام ما استطعت أن تقوم إن شاء الله يرجى أن هذا من الأعدار يرجى أنه من الأعدار فإذا قدم الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب وكان ابن عمر يأكل ويسمع الم... الإمام يصلي يسمع قراءته لا زال في طعامه رضي الله تعالى عنه فإذا احتاج أحيانا هذا شيء آخر أما دأبه وديدنه صلاة الجماعة تهوته بحجة أن الطعام قد غرب كل يوم سيغرب الطعام إلى مدد صليه متى ستتصلني؟ لو كان غداء وقت العصر يلا غربوا لك الطعام، وهكذا أيضا وقت المغرب غربوا لك الطعام، وأيضا وقت الظهر جاء شيء من الطعام متى ستتصلني الجماعة مع الناس؟ فالحاصل ان هذا القول غير بعيد أنه يأخذ حاجة غير بعيد لكن هذا إن شاء الله أقرب فلا يعجل حتى يفرغ منه هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هاتان مسألتان. المسألة الأولى تعلق بتقديم الطعام هل هو واجب أم مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام فابداوا بالطعام فهذا أمر والصحيح من القالب هو قول الجمهور أن هذا مستحب واختلفوا بعد ذلك في تقييد المستحب فمنهم من أطلق ذلك إذا قرب إذا قدم ومنهم قال لا إذا كان يحتاج اليه له حاجة فيه ومنهم من قال إذا كان خفيفا ومنهم من قال إذا اخذ ذلك من أقوال إذا خشي فساد الطعام مما يفسد يكون الطعام فهذه تقييدات ومنهم من أطلق متى ما قدم الطعام فله أن يأكل وإن لم يكن خفيفا هذا الطعام وإن لم يكن أيضا كذلك يخشى فساده فله أن يأكل منه هذه القيود ما عليها دليل فإن الحديث به إطلاق وهذه التقييدات تحتاج شيء من الدليل يعني تحتاج إلى دليل والمسألة الثانية مسألة ما يأكل الشخص من هذا الطعام الذي قرب له فهل يأكل حتى يشبع أم يأكل ما يسد به جوعته ورماقه مسألة خلافية بين أهل العلم والذي يظهر أنه يأكل ما يحتاج إليه من الاكل يأكل ولا يشترط أنه يأكل شيئا سيرا لقما ويقوم فالمساء الصلم يقول لا حتى يفرق منه هذا إن شاء الله يكفي لأن الوقت قد جاء إلهما طيب هذه فائدة إن شاء الله نكتبها لأنه لا بأس بها مختصرة فإذا قال ابن الجوزي رحمه الله ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله يعني يبدأ بالطعام قبل الصلاة كيف هذا هذا تقدم شهوتك على الصلاة هذا ما يصلح فظن بعض الناس أن هذا الحديث يعني من باب أن الشخص الذي يصنع هذا يكون من باب تقديم شهوته وتقديم بطنه على عبادة الله سبحانه وتعالى يجيسي أكل والناس يصلوا فيقدم حاجة, حاجة على أو حق على حق الله جل وعلا وهذا غير صحيح هذا الظن خاطئ ظن قومنا أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك وإنما هو صيانة لحق الحق وإنما هو صيانة لحق الحق من هو الحق الثاني هذا الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادتهم بقلوب مقبلة ليدخل الخلق في عبادتهم بقلوب مقبلة فهذا كله من اجل صيانة حق الحق حق الله سبحانه وتعالى فلا يدخل صلوا مشغول بالطعام الذي قد قدم لا فلذلك يأكل حاجة من أجناءتي وهو مقبل على الله جل وعلا يؤدي حقه على ما أراد الله جل وعلا ما يكون يذهب خشوعه من اجل الطعام الذي قد وتركه فهذا تقديم الطعام ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله جل وعلا وإن من باب صيانة حق الحق حق الله جل وعلا حتى يدخل الشخص وهو مقبل على طاعة الله جل وعلا هذا من باب الفائدة وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادتهم بقلوب مقبله الفتح الاول من التسعين فلا يظن الشخص هذا الظن الخاطئ